121. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي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 فما أوجفتم عليه من قيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسوله ولكن الله يسلّط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير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 وَمَا وما آتاكم الرسول فخذوه وما عَنْهُ عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 118. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 111. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 112. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم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 129. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 120. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جذر 121. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذَلِكَ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 122. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 123. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني فَقَضَى اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنطِقُوا كَلِمَةً 121. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 122. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون 123. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة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 177. سبحان الله عما يشركون 178. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم